جزاك الله شيخ احمد خير الجزاء على ما افاد نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيما قال وينفع والان نحيل الكلمه بحسب ما طلب الاخوه و الشيخ الاختيارات النهائيه الشيخ الشيخ الشيخ محمد بن رمضان حفظه الله تعالى وبارك في عمره ونفع به واخي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ساكم الله بالخير جميع الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما بعد هذه الليله ليله النصف من شهر صفر لعام أربعة وثلاثين وثلاثمائة وألف في هذا المخيم المبارك مخيم الشيخ محمد العنجلي وإخوانه وفقهم الله في الكويت أتينا زيارة والسلام على الإخوة وفرحنا عندما سمعنا أن هنا لقاء هذه الليلة عبر الهاتف مع الشيخ الله بيذن هذه المدخلي وفقه الله وتكلم الاخوه بشيئا من ماثره وانا اقول الحمد لله ان الشيخ مهبين والله ما يخلينا نتكلم كذا لكن هو غايب الله يحفظه يوفقه ونحن نذكر اخبار له باشاده اطراء ولكنها يعني امور ان يمكن بعضكم ما يدري عنها اكثر الناس يعرفوا الشيخ بعد الاحداث والكويت تعتبر يعني تاريخ الكويت تعتبر تاريخ فحال ما حصل من طاغيه العراق صدام حسين الحالك تجاه الكويت وذهاب الكثير وما حصل من الاستعانه يظن البعض انها هي بدايه ما حصل شيخ ربيع بن هادي معروف عند اهل العلم من قديم من السبعينات هجريه عندكم اظن الخمسينات ها في تواريخكم بالميلادي قديم يعرفه العلماء جهوده ونشاطه ودعوته ورحلاته في العلم وتصحيح بعضها جامعات عريقه رحلتهم للهند سنه 84 يمكن 95 من اهل هذا المجلس ما بعد ولد وذهابهم دعوته حرصه قديم صاحب سنه امره دوده فهي ايضا قديمه انا ابو غده وعلى الغزالي وعلى غيره ولما حصلت أحداث الخليج وأفتا من أفتا بعدم الاستعانة قال له رسالته صد العدوان صد عدوان الملحدين حكم الاستعانة بغير المسلمين حصل في وقت ذي ترك الرسالة أن كان اجتماع عندنا في الشرقية في الدمام وكان الشيخ حاضر و تلك الأيام كأنما لا يريدون الشيخ أن يبين كثيرا من الأمور وكانوا يتقربوا له عن بهم السرورية وكان ذلك اللقاء في مجلس أخونا الشيخ رياض بن عبد الله البراك الدماء حضر الشيخ وكان المجلس مريء بالسرورية والسرورية تنظيم ليه بشي خيالي وله بواحد عنده فكر ما حد يتبعه لا هو صاحب هاي يقول عندي جماعه عندي واذكر قبل غزو الكويت اذكر قبل غزو الكويت كنا عند شيخنا جعله في الجنه الشيخ مقبل بن هادي الباتلي قال اتانا سرور ما تعرف سرور قلت ما نعرف ايش قال اتانا يدعو الى جماعه وعنده حزب فهو عنده حزب وعنده جماعه وعندهم تنظيمهم فهؤلاء اكثرهم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 واحدهم مقيم منذ زمن في المنطقه الشرقيه وهو لا يحمل الجنسيه السعوديه لكنه يعامل باشياء كثيره وكان حاضر في المجلس فكان للشيخ مناصحه للجميع فاراد ان يختلي بالشيخ قال يا شيخ طلبه العلم يحاربون ويهددون قال من وين انت فذكر بلده قال لي ماذا تاتي له هنا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 كثير من الأخوان يحبون الخير يحبون السنة يحبون الدعوة لكن كان هناك لهم بعض الناس مناهج خفية وليس <تصفيق> لا يظهرونها ذلك المجلس كان مجلس خير وبركة ولا من من استفاد في ذلك المجلس كان حاضر للمجلس جملة من أخواننا ممن لهم الآن أيضا جهود في نشر السنة في المنطقة الشرقية وغيرها من الأماكن عذرا لكن أحيانا بعض التاريخ يخير قهين ويحرك ساكن ولكن هذا العالم ظلم الله ظلم يا أخوان هو الله ناصح ولا أزكي على الله في صدق والد الملك تاثر كثير من الاخوات بل حتى مخالفينا يعلمون هيبته وقدره ولا اخ فيكم كان بعضهم ما يتجرى يرد عليه لانه يعرف ان علا هدى وان المردود عليه على هوا حصل في ذاك المجلس هذا الموقف موقف اخر زارنا في الجبيل ايضا بعدها بمدده فحصل ان كانت له محاضره لاهميه العلم والعلماء في جامع عثمان بن عفان في جبير الصناعيه في منطقه الفناتير قبل المحاضره بساعه بعض الذين قائمين على شؤون الدعوه الله يهديهم غيروا الموقع لان كان في قلب المدينه غيروا الموقع وجعلوه في مسجد عبد الله بن مسعود وهم ان سمعوا كلامي هذا سيذكرونها تماما غيروا الى مسجد عبد الله بن مسعود وكان في الصناعه المسانده في منطقه لا يوجد فيها احد وسبحان الله امتلئ المسجد وتكلم الشيخ عن العلم اهميه العلم اهميه العلماء وبعد المحاضره قام مجموعه من جهه خيريه لجمع التبرعات لافغانستان فاتكلم وايده بالشيخ يقطع حديثهم في ذلك الوقت كان اجتماع حكمه تيار ومن معه على حياه الشيخ جلال في الجنه الشيخ جميل الرحمن المجتمعه عليه الاحزاب كيف يجمع التبرعات لهؤلاء وذا ثم كانت بدايه الكلمه في الرد على الجهاد الافغاني بشيء من العلانيه وافتى بعدم جواز دفع التبرعات التي على اثرها افتا اكثر علماءنا بعدم دفع تبرعات لهم من بعد تلك الحادثه انا ساتكلم عن مواقف كان للشيخ فيها سبق واولويه ولا اخفيكم تبعه كثير من المشايخ عاد من المسائل التي كان له فيها بيان فحصل ما حصل من ردود الافعال ولكن كان صدى ذاك الرد صدق قوي جدا صدى قوي جدا ليس على مستوى فقط جبيل أو المنطقة الشرقية بل ولا على مستوى المملكة بل انتشر قبل أن تأتي وسائل نقل المعلومات السريعة سواء الشبكة العنكبوتية أو الوسائل الاجتماعية الآن التي تنتشر كالفيسبوك وتويتر وغيرها كان ما يسمونه بالشريط الأبيض ومعنى الشريط الأبيض لأن كان الأخوات جزاهم الله خير يتعاونون ويشترون ما عندهم تسجيلات ما عندهم وسائل وصول الكلمه او ايصال المعلومه فقط حافظات الصوت من خلال التسجيل ونشرها ولا عليها لا استيكر مؤسسه ولا شريكه ولا منتج ولا تسجيلات اخوان يسجلونها وينشروها للناس بالمجان ومع ذلك بالمجان ويحذر منها فكان انتشارها الاثر في اتضاح كثير من الامور والغبش وحصل ما حصل بعد ذلك من قتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله عليه ومعروفه قضيه الافغان وما حصل فيها كثير من الكلام الذي تبع تلك الاحداث المواقف كثيره بعد تلك الايام توفي صاحب الردود رحمه الله عليه الشيخ حمود تويجري بابلكم ما يعرفه من حيث المشاهده ويعرفه من خلال كتبه الشيخ حمود قبله الشيخ سليمان بن سحمان كان يسمى صاحب الردود هكذا اسمه صاحب الردود له اكثر من 30 او 40 رد الشيخ حمود كذلك ردوده الى قرب ال50 فلما مات الشيخ حمود اتصلت في الشيخ جاله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 وكل كتاب من كتبه له قصه كل كتبه التي يؤلفها له قصه وهناك همسه اجعلها في اذن اخواني وان شئت ان اقول ابنائي من طلاب العلم كان الشيخ اذا كتب كتابه ما ينشره يرسله على العلماء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 هذه المدرسه الخفيه التي نخرت في المملكه العربيه السعوديه وغيرها من الدول العربيه والدول الاسلاميه ودول العالم ولذلك هذا الغضب الشديد من الاخوان المسلمين بجميع فروعها لانه نقض العرش عرشهم الذي ارادوا ان يثبتوه قد هدمه مبين ما هم عليه بالحقيقه كل ما كانوا يقعون فيه في الحكام ها هم يمارسونه في انموذجهم الذي يوجد الان ايها الاخوه يعني ما اثر الشيخ والاحداث القصص اللي مرت ابنا كثيره ولو كان هناك اعداد لهذا الحديث قبل هذه اللحظه في اشياء كثيره لاستطردنا في امور كثيره بالكويت معروف جهود الشيخ في اصلاح احياء التراث الى درجه ان بلغ الامر ما بلغ قبل هذه الامور الف كتابه منهج الانبياء قبل هذه انا قلت لكم ما من كتاب من كتبه الا ولا هيش وله قصه وينشرها هذه الكتابات الى اهل العلم واذا حظي بتقديمه منهم جعلها واحيانا يقولون بارك الله فيك انشرها موفقه واذا اتى شيء من المذاكره فيها يستفيد الى درجه ان اهل العلم يوصونه وينصحونه مساله كذا مساله كذا الى درجه ان مشت المملكه العربيه السعوديه كان يرسل الكتابات لان انظر ماذا قال فلان ورد وموجود شيء ليس فقط يقال انما اشياء مثبته وموجوده يا طلبه العلم هذا رجل الناصح واقول لماذا هذه الحمله الشعواء على هذا الرجل مع وجود الكبار يرونه كبير فلما ذهب الكبار ذهبوا وهم على رضا من فعله من من من بعدهم ممن هم نكرات هؤلاء هؤلاء الكبار كل من هؤلاء الكبار الكبار كل عنده عنده بدت بدت في في الشيخ عنده نابتة بدت إيش؟ تضرب في الشيخ أن هذه تتقمص دور من؟ أنها على أنها على ಅಲ الكبار بكل الكبار اللي ماتوا الان عندهم نواب تضرب في الشيخ لماذا لانهم على غير خط الكبار فالكبار هو واياهم على خط واحد ولا نزكيه على الله اه هو الشيخ ابي منذ عرفناه هذا هي طريقته وهذا امر اذا التغير ليس في هذا الامر التغير في من تغير فارقم بين من غير اصوله ومن غير طريقته طريقه وصوله فكونوا على حذر الذكريات والقصص والمواقف كثيره جدا ولكن لعل يكتفي بما قد سمعتم وان هذا الرجل جمع ما بين تصحيح العقيده وتصحيح العباده وتصحيح الاخلاق والمعامله والسلوك يقول سلمان الفارسي كما ذكره الدارمي في مقدمه السنن قال لا يزال الناس بخير ما اخذ الاخر عن الاول فاذا هلك الاول قبل ان ياخذ الاخر هلك الناس اياكم من يصدكم عن من ساروا على طريق الاوائل وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته